الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب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 قال الذي شرع انتشر الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتؤتي الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق تفاجيبنا لو يسالوا ويصدقوا قال فخبرنا عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال اف صدق قال اف اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال اف اخبرني عن الشاعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك سرى فإن لم تتنسرىه فإنه يراك قال فاخبرينا عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرينا عن امارتها قال ان تلد الامث ربتها وان ترى الحفاث العراث العالة الرعاء الشاعي يتضاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر فتدري من الشائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإن الجبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم هذا الحديث احتوى على مراتب الدين الثلاث مرتبه الدقيق الاسلام مرتبه الايمان ومرتبه الاحسان وبيان كل مرتبه اركان كل مرتبه فكانوا يعني شمل اكال الاسلام والايمان والاحسان في درس واحد ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم لانه ما ترك من احكام الدين شيء الدين مكون من الاسلام والايمان والاحسان كان جاء جبريل عليه السلام بهذه الثلاثه الاصول باركانها قوله بينما نحن جلوس أي عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون عنده استماع ما أرحى الله إليه أو لتمتع بالنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون عنده ولهذا قال حنظل رضي الله عنه نكون عندك يا رسول الله تخبرنا عن الجنه والنار كان نرعي عريم فاذا خرجنا من عندي فنسينا كثيرا في معالجه الاموال والاولاد والضيعات فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحكم الملائكه في التروكات هم يحبون الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاك اليوم يا هذا الرجل الذي تمرو مريد لا يعرف وليس عليه اثار السفر كانه يعني خرج من دمشق يعني من حمام شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا عليه اثر السفر ولا يعرف منه احد والملائكه تتكيف باشكال بني ادم الحاجه فخان جبريل عليه السلام ليتشكل في اشكال بني ادم وكان اكثر ما ياتي على صوره رجل من الصحابه يقال له دحيه الخلدي فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اصحابه فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم جلسه المتدب تجلس في الصلاه للتشهد وضع كفيه على فخذيه مبالغه في الادب ثم قال يا محمد حتى يدفع الريبه عن نفسه حتى لا يقول هذا السائل يعني يسال عن شيء وهو يعلمه فناداه بنداء الاعراب لا يأتوا يقولون يا رسول الله ولا يقولون يا نبي الله ولهذا قال له قال لهم الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض او دعاء بعضكم بعضا وانما كن ادونه باسم الرساله وباسم النبوه لكن جبريل عليه السلام هو يعلم هذا فعلى يا محمد ليئم الصحابه بانهم من الاعراب ثم بدا في الاسئله اخبرني عن الاسلام اخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الاسلام الخمسه قال ان ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت اين استطيع اليه سبيلا فعل صدقت تعجب له الصحابه كيف يسال ويصدق لان اعاده السائل ان يكون جاهلا بما يسال عنه لكن هذا يضار انه عنده علم كيف يقول لو صدقت وهو يسال فعلف عجبنا له يسال ويصدق فعلف اخبرني عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخيري وسلم هذه الأركان كل رخل منها يمكن يتسع لدرس أو درسين لكن المقام ليس مقام تفصيل وإنما هو مقام بيهان لأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره هذه اركان الايمان فانا فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وخرج به اشياء اخرى قال اخبرني عن الساعه فصاع يعني علما تحجب عن جميع الخلائق لا محمد ولا جبريل ولا مكائيل ولا موسى ولا ابراهيم ولا ادم ولا الملائكه كلها ولا الانس كلهم ولا الجن كلهم على من الساعه تعالى قال الله جل وعلا ان الله عنده علم الساعه يعني ما احد يدري عنها وينزل الغيب ما أحد يدري متى ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما أحد يدري من الناس ما في الأرحام قبل تخليكه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت فهل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال كلنا في الجهل بها سواء قال فأخبرني عن أمارتها يعني علامات الساعة وللساعة علامات صغرى وعلامات كبرى فجاء له بالعلامات الصغرى قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاث العرات العالة لها أشياء تطاولون في الدنيان هذه علامات الساعة اتفاضة المال واتجاه رعاة الإبل والبكر والغنم إلى العمران التنافس في طول البنيان ويسمى الآن بالأبراج ثلاثين دور أربعين دور يعني أربعمائة متر ثلاثمائة متر هذا كله يعني من علامة الساعة قال فلبث مليا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه فبحثوا عنه صار يبحثون عنه فلم يجدوه قالا تدرون من السائل تعالى الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا يا الحجي هذا الحديث تضمن يعني مسائل الدين وفوائده فركانه وما يتميز به عمل العبد بالإتقان وعدمه وهو الحساب وايش استفاد من هذا الحديث فوائد عظيمه أولا بيان الحمس نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه ولهذا أمره الله جل وعلا في سعة الصدر وتعليم السائل والإقبال عليه وعدم التضجر منه كما حصل لي عبد الله ابن ام مكتوم رجل الاعمى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله اذ جاء من جماعه قريش وكبارهم يريدون ان يتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطمع عليه الصلاه والسلام في اسلامهم فجاء عليه عرض عن عبد الله بن ام مكتوم فعاتب الله جل وعلا في ذلك فقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبه ربه واحسن تاجيبا حتى كمل اخلاق او عليه الصلاه والسلام فارين جواز جلوس الاصحاب الى شيخهم ومن يفوقهم جاكن هذا رجاله قال لم يكن فيه اضاعه وقت على الشيخ ومن يفوقه علما يعني بعض الناس ياتي الى من يحافظ على وقته ويستغله في العلم يجلس عنده ويطيل الحديث اللي يحافظ على وقته يتململ ويورد مثلا يقصد بكسر الليل او ما شابه ذلك ولكن الاخر لشده محبته لذلك والتحدث إليه يبقى فمن الأدب من أدب الطالب مع المعلم أن لا يثكل عليه في الدلوس معه أو طول المكتل عنده في الطلب وإنما يجعل ذلك بكذل يعني ما يأخذ قصة من العلم ثم ينصرف كذلك يستفاد من الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يتشكل اشكال غير اشكال الملائكه لان جبريل عليه السلام اتا في صوره رجل في هذه القصه كذلك اخذ من هذا الحديث ادب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام حيث جلس امام النبي صلى الله عليه وسلم جلسه المتأدب ياخذ منه وهو يعلم الصحابه كيف يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء يعني بتعليم الدين أتى بتعليم الأخلاف فكأنه يقول أيها الأصحاب إذا أردتم أن تجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هيئة الجلوس عنده لقلب العلم كما يستفاد من الحديث جواز التولية بقوله يا محمد هذه العبارة عبارة الأعراب ينادونه بها ينادونه باسمه وإلا فأهل المدن المتخلكون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا كما يستفاد من الحديث قصيرة الإسلام أنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل الدعوه الى الله امرهم ان يبداوا بقبله كل شيء بشهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وضعت هذه اركان الاسلام كما استفادوا منه ان اركان الاسلام هي هذه الخمسه ويؤيدها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه وذكر اركان الاسلام كما يستفاد من الحديث فضل الصلاه وانها مقدمه على غيرها بعد شهادتي كذلك يستفاد منه الحث على اقامه الصلاه وفعليه قويمه يعني اثنتها وشروطها وواجباتها ليس الهدف الاتيان بها على غير مراد الله ومراد رسوله بل الاتيان بها كامله مستقيمه غيروا من cosas الاركان والواجبات والشروط كما استفاد من الحديث ان اداء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من اركان الاسلام كذلك استفادوا من الحديث الانتقال من الادنى الى الاعلى الاسلام بالنسبه للايمان ادنى قال الله جل وعلا قالت الاعراب اامننا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يصل الايمان في قلوبكم فجعل الايمان اعلى من الاسلام ويجوز يعني وهذا بالتدرج ان ياتي بشيء يسير او القليل او الادنى ليصل الى الاعلى او الاكمل كما استفاد من الحديث ان الاسلام غير الايمان ان جبريل عليه السلام قال اخبرني عن الاسلام وقال اخبرني عن الايمان واذا اجتماع الايمان والاسلام في مكان واحد مجلس واحد فهنا مفسر الاسلام باعمال الجوارح الظاهره ومفسر الايمان باعمال القلوب كما استفاد من الحديث ان اركان الايمان سته كما سبق وهذه الاركان تورث للانسان قوه الطلب في الطاعه والخوف من الله عز وجل لان العبادات القلبيه تقوي الايمان لانها اعمال خاصه وخالصه ليس لاحد فيها نص ايضا يستفاد من الحديث ان من انكر واحدا من هذه الاركان السته فهو كافر كما ينكرون القدر يقولون لا قدر هؤلاء كفار ينكروا القدر ايضا يستفاد من الحديث اثبات الملائكه وانه يجب الايمان بهم وانهم خلق كرام خلقهم الله بالله وعلا واختصهم لعبادته وحال بينهم وبين الشهوات تمام شباب من الحديث انه لا بد من الايمان بجميع الرسل وان الله ارسل رسلا كثيره منهم من قص علينا ومنهم من قص علينا يجب علينا الإيمان بهم جملة ويجب علينا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل كما يجب الإيمان باليوم الآخر الذي هو اليوم يوم الكيامة وهذه اركان الايمان يؤمن بما في من الاحداث يؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار وال الصحف والسؤال و يؤمن بالشفاعة التي اخبرنا بها النبي, النبي صلى الله عليه وسلم وانه يعني منها ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو عام له ولغيره كما اشهد من الحديث الايمان بالقدر والايمان بالقدر يتطلب الايمان باربعه انواع على اربع مراتب المرتبه الاولى العلم يعني تؤمن بان الله عز وجل عالم بكل شيء جمله وتفصيلا المرتبه الثانيه الكتابه ان الله جل وعلا عالم كل شيء وكتب كل شيء عالم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون عالم احوال بني ادم واعمالهم واجالهم وثوابهم وعقابهم قبل ان يخلقهم وما من ورقة تسقط ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كما قال عز من كائل ما فرطنا في الكتاب مش شيء يعلم عدد ذرات الرمل ويعلم عدد أوراة الشجر ويعلم عدد قطر البحار والأنهار والمحيطات يعلم ما فيها من المخلوقات يعلم ما في السماوات وما بينهما وما فيما من الخلق عالم ذلك وكتبه وقدره في الازل مقصد ثالث من مراتب القدر المسيه ان الله شاء كل شيء قدر شاء الخير والشر فالشر له حكمه انه يبتلي به العباد ويصلي على بعض الناس اما لمحو سيئاتهم او لرفع درجاتهم كما قال عز من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنه فمشيئه الله الكونيه كائنه لا يكون في هذا الكون شيء بغير مشيئه وارادته الاراده الكونيه وفرقوا بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه الاراده الشرعيه اراد منا الاستقامه على الحق والبعد عن معصيته والاراده الكونيه قدر كل شيء من خير او شر واعطى المكلفين عقولا واعطى اراده واختيارا وانزل اليهم الكتب ارسل اليهم الرسل وبين لهم الامر وجلاه لهم حتى كان الناظرون الى الجنه والنار ويعلمون اعمالها التي يعملون بها فيصيرون من اهل الجنه او يصيرون من اهل النار فقامت بذلك على المكلفين الحجه حتى لا يقول احد يوم القيامه ما عندنا علم عن هذه الامور الله جل وعلا شاء وقدر ولكن جعل للعبد مشيئه وجعل له إرادة فلا يعمل العبد إلا ما أراده وإن خالف إرادة الله الشرعية لكنه لا يخالف إرادة الله الك Peace فالعبد المكلف إن عمل بالطاعة فقد وافق الإرادة الشرعية والإرادة الك смерية وإن عمل بالمعصية فق sobre فقد وافق الإرادة الكولية الكدرية وخالف了 الإرادة الشرعية الانسان مخير في بعض الاشياء ومسيَّر في بعضها مسير في الاشياء التي لا دخل له فيها كخلقه اسود او ابيض عربي او اجامي عالم او امي غني او فقير هذه امور كتبها الله عليه وقدرها عليه كما قدر عليه الحياه كم مدتها لا دخل له فيها فهو في هذه الأمور مصير لكنه في اكتساب العمل يصلي إذا شاء أو لا يصلي يزكي أو لا يزكي يصوم أو لا يصوم يحج أو لا يحج يضر أو يعق يصل أو يقطع يحسن أو يسيع هذا يعني له فيها إرادة وله فيها مشيئة فالله جل وعلا جعل العمل إليه اختار ما شاء ولهذا قال السفهاء نحن احرار السفيه الذي ما عنده وعد ما يقول انا حر في حياتي فما هو حر الله جل وعلا اراده منه ان يكون مطيعا له عاملا بطاعته وممتعدا عن معصيته فطلب منه شرعا ان يكون كذلك اما اذا قال انه حر وليعمل بطاعة الله ولا يفتعد عن معصية الله فاستقبل معد لأهل الطاعة والعقاب المعد لأهل المعصية والله حكم عدل يجاج كل عامل بعمله ويقول في محكم كتابه من عمل صالحا فلنسي ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد المرتبة الثالثة من مراتب الكذب او المرتبه الرابعه <تصفيق> الخلق الله جل وعلا علم وكتب وشاء كل شيء وخلق كل شيء الله خالق كل شيء على غير مثال سابق هذه المراتب مراتب الكدر يجب علينا أن نؤمن بها وهي الملخصة العلم والكتابة يعني علم الله جل وعلا كل شيء ثم أمر بكتابة كل شيء أمر الكلام أن يكتب ثم شاء الله كل شيء من خير أو شر ليس لأعهد أن يجد في هذا الكل مثقال ذرة لم يشعه الله ثم خلق كل شيء هذه مراتب على القدر ولا يمكن أن يصحى إيمان عبد حتى يؤمن به خيره وشره من الفوائد ايضا ان الساعه لا يعلمها احد الا الله عز وجل وهي من اخبار القيامه اول مراحل القيامه عن اذا جاءت اخر ايه من ايات الساعه وهي طلوع الشمس من مغربها قامت القيامه لا أعلمها أحد إلا الله عز وجل يعني أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر فقال ما المسؤول عنها على ما من السائل ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا لأنه مكذب للقرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعلم وهذا الانسان المدعي يقول يعلم الساعه متى تكون كما يستفاد من الحديث عظم الساعه ولهذا جاءت لها امارات وعلامات حتى يستعد الناس لها رزقنا الله واياكم للاعداد لها <تصفيق> كما ان نستفاد من الحديث ضرب المثل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه ان تلد الامه ربتها وفي ربها وفي لفظ ربها وعلامه ثانيه ان ترى الحفاث العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا من تقريب المعنى ومن ضرب الامثله للانسان حتى يعلم الشيء المجهود كالمحسوس لأن هذه من العلامات التي جعلها الله كمكدمات للساعة كما يستفاد من الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحاولون إلى بشر لكولي ثم من طلق وإلا فعندهم أجنحة يطيرون بها لكن عندما يكونون على اشكال بني ادم يكونون على هيئات للمشي والجلوس والحركه كما استفاد من الحديث القاء العالم على طلبته ما يخسر عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدروا من السائل اسالوه استفاد من الحديث ايضا ان السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم كما استفادوا من الحديث ان السبب اذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب وهذا دخل العلماء لهذه القاعده مسائل كثيره منها او شهد رجلان على شخص بما يوجب كفره او رده او حربه ثم حكموا تعالى بذلك ثم رجعوا فقالوا تعمدنا كفره وإن هؤلاء شهود يقتلوهم لان الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب ولكن اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا اذا تعذرت احاله الضمان عليه فيكون على المتسبب ولذهاب ان الجليل عليه السلام جاء يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب فسار سؤال جبريل محرك لانجابه النبي صلى الله عليه وسلم فنسب التعليم الى جبريل لانه سبب في اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم له وللصحابه كما استفاد من الحديث ان ما ذكر في هذا الحديث هو الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم ولكن ليس على سبيل التصنيف بل على سبيل الاجمال كما ذكرنا في بدايه الحديث وان لكل مساله من هذا الحديث يعني لو جعل لها محاضره او درس لكان يعني تستكمل ذلك وتحتاج الى هذا الوقت فسب الله يرزقنا واياكم الفكره في الدين والاخلاص في القول والعمل قال ان من الذين يسمعون القوله يتبعون احسنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام